90 نسبه النجاح في الدنيا 70 تقريبا في الميه نسبه النجاح في امتحان الاخره واحد في ال يا جماعه واحد في ال1000 يا اخواننا واحد في ال حين اذا في صحيح البخاري يشيب الصغير وتضع كل بيت حمل حملها وترى الناس سكرة وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد مش قادرين يستحملوا اول ما ظهرت النتيجه كل ترعب تخيل انك واقف وسط 1000 واحد وتقال واحد بس اللي هينجو والباقي على النار يحصل لك ايه نتيجه الامتحان طب والنجاح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 يوم نطش البطشه الكبرى ان منتقمون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم ترونها تذل كل مرضعه عما ارضعت يا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا دي لجنه ودي لجنه طيب مده الامتحان بتاع الدنيا ساعتين ثلاثه وخلاص طب امتحان الاخره يا جماعة خمسين 50000 سنه ده انت لو واقف 5 دقايق في الحر في الشمس ما بتطش نفسك وما 50000 في الشمس مين اللي عامل حسابهم مين تذكر قبل ان تعصي وتذكر قبل ان تطيع ان كل دي دوافع للطاعه زي ما هي دوافع لترك المعصيه الامتحان الرهيب طب اللي بيسقط بيحصل له ايه اللي بيسقط بيروح سعاب اليم عذاب عظيم عذاب مهين عذاب شديد عارف يعني عذاب شديد يعني يشد بعضه الى بعض فيش منفذ فيش مكان يهرب منه مفيش حته يروحها خلاص اتقفلت طالع اسمه بالله في وشه عارف اني عذاب عظيم احد السلف يقول لك يعني ينفذ الى العظم النار بتخترق اللحم الى العظم عذاب اليم وهم يظ خونه فيها ربنا اخرجنا مش قادرين نستحمله عذاب مهين يعني زي ما عذاب للجسد عذاب للنفس اعذاب اهانه ولا عزه بالله طب الدور التاني اول طلب بيطلبه اللي بيموت على مقصيه عارفين ايه بيقول رب رجعوني عايز دور تاني يا رب امتحانات الدنيا كان فيها دور تاني يا رب كلا اول حاجه بتنفجر في وشك ما دور تاني في الامتحان ده الامتحان ده ما فيش فيه دور تاني يا جماعه الامتحان طب عدد اللي بيمتحنوا في اللجنه في الدنيا عدد الدفعه في الاخره مليارات عدد البشرية كلها تذكر الامتحان الرهيب تذكر قبل ان تعصى تذكروا قبل ان تعصوا يا جماعه افتكروا كويس قوي زي صاحب الجنتين اللي اللي صاحبه قعد يدعوه في اول سوره الكاف ويدعوا له التوحيد ويدعوا ما يتفرش بالله وما يحدش نعم ربنا سبحانه وتعالى بالله ولا انه رضته جاب لنا خير منها منقلبه بعد على طول يوم حصل ايه اصبح يقلب كفيه اللي بيدعي ربنا بيعمل كده مستني خير انما اللي بيقلب كفيه ايديه الاثنين فاضيه على بعض يعني كل حاجه ضاعت عكس حركه اليد هيقلب كفيه ليه كل حاجه ضاعت يعني هو احنا مش هنفوق لما كل حاجه تضيع مش هنفوق لما كل حاجه تنتهي مش هنفوق لما كل حاجه تروح مننا من الحاجات اللي الواحد ما ينفعهاش لما واحد بنزين وحد ولع عود كبريت او ولع ولاعه او حاجة. النار مسكت فيه الراجل النار مسكت في جسمه الراجل طلع يجري طلع يجري في اي حته والناس تجري وراه تحاول تطفي سبحان الله ده ده في الدنيا لا مكان يجري فيه لا حد فيه. انما في جهنم مين اللي هيجري فين هيروح كل ناحيه نار كل ناحيه نار وفي جهنم هيعمل ايه ومين النار ده بيزودوها عليه ده بيوقدوها اكتر ولا عاد بالله يا جماعه عايزين لفوق يا جماعه عايزين لفوق يا اخواننا بالرسول لما بيشبه الدنيا بجناح بعوضه افتكر ان الدنيا جناح بعوض جناح البعوضه اكبر ميزه فيها عارفين ايه انا يعني ممكن ممكن اتكلمنا قبل كده عن ميزه جناح البعوض انما في ميزه غريبه جدا ان جناح البعوضه غير جناح الفراشه مثلا جناح الفراشه له شكل والوان جناح البعوضه ما فيش حاجه شفاف لا شكل ولا منظر يعني الدنيا دي ولا الدنيا دي فتنه اللي مش عارف ان هي ما قراش عن السعادة الحقيقيه والجمال الحقيقي اللي في القران هو ده اللي اتفتن بس بجناح البعوضه اللي مالوش اي شكل ومنظر تذكر قبل امطاحتي مين هم اهل النار عارفين مين هم اهل النار يا جماعه يا جماعه اهل النار هم الاغبيه بس الاغبيه اللي ما بيفهموش هو ده اللي بيدخل جهنم ليه في الدنيا انت بتاخد كذا شهر عشان تدخل الامتحان بتاع الدنيا انما في الاخره انت تاخد 30 40 وكمان ايه ده هو الامتحان كله الكلمتين من ربكم ومدينكم والنبي والاسئله يا سيدي في الدنيا يقول لك الاسئله متسربه الاسئله واصل لنا والاجابات كمان معروفه الاجابات النموذجيه واخدين كمان موديل بالاجابات النموذجيه وبعد كده ما تجاوبش يبقى غبي بقى غبي يا جماعه ما حدش هتفهم مش راضي يفهم مش راضي يعقل عن الله سبحانه وتعالى مين هم اهل النار كمان عارفين مين ضعيف الشخصيه ان ملوش شخصيه اللي ما عندوش شخصيه اللي ما عندوش عزيمه في دين ربنا سبحانه وتعالى كلمه سيدنا عمر عايزك تحطها حلقه في قلبك عايزك تحطها حلقه في قلبك بيقول يعتبني الرجل اذا سيما خطه خصف ان يقول بملئ فيه لا لا يعجبني الرجل اذا سيما خطة خص لو حد عايز يضحك عليه حد عايز يضيعه ان يقول بملئ فيه لا يواجه ويقول لأ. انا عايزك لأ. الفضائيات وبتوع المواقع وبتوع القنوات وبتوع الصور والمجلات انا عايزك تقول لا لكل فتنه في حياتك انا عايزك تقولي لا انا التوصيه بتاعتي إن لا يا لا بملئ فينا لا مش هنستدرج مش هنضيع مش هنمشي ورا حد يودينا جهنم لا دي خطه خاصه اللي بتحصل للشباب الوقت بي واحنا هنقول بملئ فينا لا يا جماعه لا وقف لها تذكر قبل أن تطي تذكر قبل ان تعصي هتروح فين وبتخسر ايه وبتخسر مين الله وحب الله ومعيه الله وبتضيع بتضيع الجنه بتودي نفسك في نار تفكر ان المعاصي دي كلها محسوبه عليك وعقوبتها في الدنيا وبالاخره تفكر ان الطريقه ما فيش اخره حاجه اخره جهنم بس الله تفكر ان النار معدوده للاغبياء واللي ما النار مكان اللي ما يقدرش يقول لا اللي عاجز لا اللي عاجزه قدام الفتن ما قدرتش تقولها لا الشيطان لما مد له ايده قال له تعال وما قدرش يقول له لا قول لا من الوقت قول لا دلوقتي عشان ما تلاقيش نفسك من اهل النار والعاده بالله هنوصي بيها يا جماعه عايزين نشحن قلوبنا يا جماعه انا بوصيكم بالله عليك اخواننا عايز... اسمعوا شرايط يا جماعه اسمعوا شرايط وعظيه انا قيمت كليه لما كنت بسمع شرايط كتير كانت الحاجات دي بتخلي قلب الواحد زي البركان بالظبط الواحد خنا يبقى في درجه حماس مشحون مشحون يا جماعه عايزين اتشحن إيمانيًا بقى والحاجه اللي بفكركم بيها قول الله سبحانه وتعالى اما هو قانت قانت واصف مكسور انا الليل مش واقف ربع لا ولا صدق ان التراويح تخلص لها ده طوفان مشاعر جوه قلبه مش قادر يسب باذن ربنا مش قادر مش قادر أمن هو قانت انا الليل فيضم شعر جوه قلبه ساجدا وقائما ينزل يقرب من ربنا قوي اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد يتشحن بالقرب من الله بقى يطلع يصلي فكان ينزل يتشحن ويطلع يصلي يحضر لي يحذر الاخره مرعوب برب النار ومن القبر ومن العذاب ومن الحساب مرعوب بربنا احنا بالقبول من, من حبوط العمل مرعوب من عدم الثبات ويرجو رحمه ربي هيمت على الجنه جوه قلبه شوق لو توزع على اهل الارض كلهم يفيض من كتر شوق الى الجنه يحضر الاخره ويرجو رحمة ربي كل الي يستوي الذين يعلمونه والذين لا يعلمون وذا العلم انما يتذكر اولو الالباب اول القلوب الحية اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر تجاه ربنا وتجاه الدين هم دول يا جماعه هم دول اللي بيوصلوا عايزين نبقى من دول عايزين نبقى من من هو قام ات انا الليل ساجد وقائم احضر الاخره ويرجو رحمه ربه عايزين نبقى من اول الالباب يا شباب عايزين نتوب لربنا تذكر قبل ان تحصي كل اللي انا قلته ده واهم حاجه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 وما اسرفنا وما انت تعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغثنا اغث قلوبنا بالايمان اغث قلوبنا بالايمان اللهم اهدنا اللهم خذ بناواصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم افتح على قلوبنا اللهم استعملنا في كل ساعه من اعمارنا في طاعتك اللهم عطائك اللهم فتك اللهم مددك اللهم عونك اللهم فرجك